موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل ا س ل ا م ي ان ل م م امر ل ا عليكم العالم ل الإيمان وننهل ه وبركاته ثمار حيا بنا حدائق نطوف بين من أشجارها لا يستقيم إ ل ا ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله ولولا ذلك لعاش الناس في فوضى ع ظ ي م ة فجنس ا ل إ ن س ا ن لا يستغني عن الأمر والنهي الأمر و إ ن كان يدرك الشر والخير ب ا ل ج م ل ة وذلك بما وهبه الله من عقل وحواس إ ل ا أ ن ه لا يعرف حقائق ا ل أ ش ي ا ء على التفصيل إ ل ا بالوحي من الله عز وجل ولذلك وإنذال وقيام الخلق إلى إرسال الرسل الكتب وقيام الحجة احتاج ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أ ص ح ا ب ه على ا ل د ع و ة إ ل ى الله ويبين ما لهم من ا ل أ ج ر و ر ف ع ة الدرجات عند الله إ ن ه م قاموا بذلك عن أ ب ي مسعود ع ق ب ة بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أ ج ر فاعله فالعلم يحلو كل ت ر جعل ا ل إ س ل ا م ا ل ح ي ا ة الدنيا م ز ر ع ة ل ل آ خ ر ة وجعل و ظ ي ف ة ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض إ ع م ا ر ه ا بالصالحات التي تشمل كل خير يقدمه المؤمن لنفسه ولمن حوله من عموم الخلق فلا خ ص و م ة في ا ل إ س ل ا م بين الدين والدنيا ولا تعارض بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة بل الدنيا ميدان للعمل لتحصيل ا ل آ خ ر ة لذا ن ج ل الحق تبارك وتعالى يعلم عباده أ ن يدعوه قائلين ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة حسنه ة وقنا عذاب النار عذاب ع ل حكيم ي محرك ل أ س ل ا ك ه معلن سماواته السبع وطورت من فيه ف أ ح س ن ت خلقه بحكمتك العليا و أ ب د ع ت ه صنعا ا خ المسلم الوقت ر أ س مال ا ل إ ن س ا ن فهو ف ت ر ة بقائه في هذه الدنيا لذلك اعتمد ا ل إ س ل ا م بالوقت وجعل المؤمن مسؤولا عن وقته واستثماره و إ ع م ا ر ه بالخير والعمل الصالح قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تلهكم أ م و ا ل ك م ولا أ و ل ا د ك م عن ذكر الله ومن يفعل ذلك ف أ و ل ئ ك هم الخاسرون وقال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عن أ ر ب ع عن عمره فيما أ ف ن ا ه وعن شبابه فيما أ ب ل ا ه وعن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه وعن علمه ماذا عمل به وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ا ل ص ح ة والفراغ الهي تحملنا ذنوبا ع ظ ي م ة تلادي اسانا وقصرنا, وقصرنا وجودك أ ع ظ م أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون من قطوف ا ل ح ك م ة ا ل م ن ج ي ا ت ع ش ر ة الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واعتدال الخوف والرجاء والزهد في الدنيا و ا ل إ خ ل ا ص في العمل وحسن الخلق مع الخلق وحب الله والخشوع وجاء أ ي ض ا في م أ ث و ر ا ل ح ك م ة الآخرة الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة والفكر في الآخرة في في عن يورث التفكر ح ويحيي ك م ما ة القلوب ا ل ط ة امرئ إلا علم وما علما علم عمل قط إلا ل ت في ك الخير يدعو إ ل ى العمل به والندم على الشر يدعو إ ل ى تركه ينبغي على المؤمن الا يؤخر ا ل ت و ب ة أ و يصارع نفسه ويدخلها في مكائد الشيطان إ ذ ا اقترفت يداه ذنبا أ و وقعت عينه على م ع ص ي ة ب أ ن يقول إ ن الله تعالى لن يغفر لي بعد هذا فهذه م ع ص ي ة كبرى وسوء ظن بالله جل وعلا وهو باب من ن أبواب ا ا ل ش ي ط لئلا يعود إ ل ى ربه م ر ة أ خ ر ى ويعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل بني آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون ومن يسر هذا الدين وسعته ورحمته أ ن الله تبارك وتعالى جعل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة مكفرات لخطايا بني آ د م يقول سبحانه إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ورادهم عبادي متابعي ن قناه د بمشيئة اعمال ل ي م ا أ ع د ا ب د السلام ل ل ط ي ف و ا عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أتيتم الإيمان من حدائق ب ر م ا م ج يقدم ه السيد طالع